إنِ الذيينَ آمَنوا والَّذينَهَادُ والصَّابِينَ وَال صَار والالمَجوسَ والَّذينَ أشَكُ إِ اللهَّهَا يَفْصلِلُ بَينَهُم يَوْومَ الْ القامَ إِ اللهَّه على كُّ شَيئ شَهيد.